والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لا تبعثن مس لما تنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فامنو بالله ورسوله